أَلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ ظلل يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ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 119. اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار 110. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار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 ضربوا مثلاً رجلاً فيه شركاء تشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان مثلاً هل يستويان مثلاً الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثر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 لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم عنهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادي ومن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 إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل أن ممسكات رحمته إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل أن نم سكه قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم ان على مكانتكم ان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 Masyibuhum syiatau ma kasuh, wa ma hum bimujizin. Awalam yalamu anallah yabsu tur rizqal minya sha'w wa yakudir. Awalam yalamu anallah yabsu tur rizqal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 122. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 123. واتبعوا Adab bagute, dan kamu tidak tahu. Antakul nafsiyah hasratah, ala ma farrut fi jen bil lahi, wa in kuntul min al sahirin. Antakul nafsiyah hasratah, ala ma farrut fi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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كفرة فأكون من المحسنين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كفرة فأكون من المحسنين. بلا قد جاءت. ك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 Allahualikul li Shay Allahualikul li Shay Wahuwaala kull Shayin Wakil Wahuwaala kull Shayin Wakil Lahu maqalid al semawat wal ar Lahu maqalid al semawat wal ar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 وَيَرَى اللَّهِ تَأَمُّنِ اَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ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 وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين